العالم الخط المستقيم لعضوان العرب قال رحمه الله تعالى باب ما لا يحل للمحرم اكله من السيد سوكما يا باب ما شيء وباب يحي واي باب مرشيب ابيان لا يحل أن حلاله امراه المحرم قد محرمك اكل و شرب فيه حلال الله ومن السيد وقضى مرخصه ويام كميدا من تو بيانيه كما حين عن مالك انه شهاب الزهري عن عليد الله بن عبد الله المعثبه ابن مسعود واي. عن عبد الله بن عباس وكوري عن الصعب بن جثامه الليفي صعب بن جسامة الليفي وصعب بن جسامة بن قيس بن ربيعة الليفي فقرشات بلد بحجرى هويدي فاختل اورنجري اا سفيان بن حرب ابي سفيان بن حرب بين ولاه هايم دبي ولايه صلى الله عليه وسلم استغاه اا ربيب يعوف بن مالك مخو حور انسى المرقش خلافه عثمان من عفان رضي الله عنه وارضاه للجيش خلافه عثمان بن عفان الله عنه وارضاه للجيش لن له احد امر خوص وهذه رسول الله الله عليه وسلم حمار وحشيا دمير الخلوس وهذه ويحضر الخلوس وهذه مركب نبينا الله عليه وسلم وهو نبينا بالابواب ما شاب وكسون يحيى او ودانه مشى ودانه الى اوه سنيه ابواب وابرط هيسه وكاسو خويان اللهم صلوا ميل عليه السلام وابرط برخه مدينه كد او 320 مين ميلها عيرتو ويان او بيودان ميشا ودان ليراو وا ملج حيض ركوبا الىها واك ودان عليه وحوس الله رسول الله, الله عليه وسلم فلمّا قال رسول الله رسول الكلام الخوارفي صلى الله عليه وسلم في وجهي اني وجهي وهو كسغن قال ابو هو يري اننا ولم نرد حكمنا سوء النعليك دشاده الا اننا نحرم حرم حجمان و قرني حديث فيما بوخاري ومسلم وابي صاره مرق معناه هو يواسين صوت المامي ورغادها حتى اديكا قد لا سو اوغاريه اما اديق وه حرام صضحها سو ما فهم وقفكم محرمك يا دوغا ارسلي لا حرام سو ماها ادي حرام لكن قص حلال يا دوسك اوغارسو ادي دبتان ونكو سو اوغاري ايه وهلال وين حضر الصعب من جسامه الليفي دي مره سوو وين نبي درتي و سو اوغاري و لذلك رده صدقت بنبي عليه الصلاه والسلام مرحب فلان مرحب ما في وجه مع ما رواده الترمذي فصلتها وهي تري انا في وجههم القراهيه والسلام اه وحدثني عم مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو الحزمي عن عبد الله بن وائهم عن عبد الرحمن بن عان مرقد الغبيعه فكان عبد الله بن عامر الغبيعه ابن الرحمن عبد الله ها نسخه بركوت واحد عبد الله لكن نسخه عبد الرحمن بن يسع الله يسر ولكن نسخه غير طلب بدلام وايه بطون تنصيغ الله <تصفيق> بديران فضوح الرحمن قيمدله عبد الرحمن بن عامر بن ربيعه ها عبد الله يسموا اوكي مره نسخه الرحمن بديران الله بن عامر بن الغبيعة العدوى الغزاوى ايه الغزية واختلافه برشي صلى الله عليه وسلم ابهين واسحابه مشهورة عامر بن الغبيعة اسحابه مشهورة قالوا يحيو رئيس عثمان من عفان بان ارقي بالعرض ماشى عرض الليلانك و ارقي عرض بان ما ماشى الليلاء هو يسغو محرم و يسغو محرم محرمه في يوم مالم صايف و كل قد قطعه و الضباري وجهه و الجريسه محوك الضبوري لقديفه قديفه فضه فضه ولقديفه وعليه كغرن واغو ومرمرنه لقديفه الردواني خلف الهدودن اردوان مجلس وحان ويا جاي حاجه حاجه بسيطه وتاخذ لي رياضيه وريت حاجه بسيطه او قورانيه طيب مرخه قخطه وهو كدول وجه وجي سا في قديفه قديفه بو كدول قديفه الارجواني الادو جدودا جوانك وخلي يداها wa marka soo xawayay day shidid hurmara qul ciisaba baran waxa kale marka lasbiga urjuwaanka laga yidhaahano waa lasbii mu'rab wal arabiyey weeyaan ee arqwana walidaa haw waa geftim gududan laba laga waxa kale laga yidhaaha marka gududan asirba luutira غيب اللهم صل على الشكلا سماقوتي والا كان بلحم في بلحم بس... سيدي منغلب وقاريت فطار لي اصحابي اصحابتي سيبا و خو كييري كلو صقر فطار وحيداهم اوقات اكل امس اوقات اكل قدقوا مياه ذا حنيب فقال أحويري إني عنون نص ميه كحيئتكم بابكين وكلميه إنما سيد ولا أقاريه من أجل أن أضغطي ولو سأقاريه طيب مرغة وحاويهم هلبكي بألله كياني كدبنا أصدقي لسو عنيبا حصمان وحكويري وارباليس كحونا مكويري أولا تأكل أنت أضمار حنيب يكوتها ماشي duu iraanu culimaayo la suqayay tikusino kalameehi ay la soo mislakun maxay laanama seeda la ajli aniga dartay walos oo ugaadiye marka aniga dartay walos oo ugaadiye Allahu ta'ala marka arilkaas waxa wayan Cali ibn Abi Talib baa ku khilaafay ku وحدثني, وحدثني عن مالك عن شام عروة عن أبيه, أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قادة له قالوا وحكوتي له عروة بن الزبير يا ابن أختي ولا شيء كذلك هبوي إلا ما هي عشر الليالي إلا ما هي عشر الليالي والثمان همين فإن تخلج بمعنى تحرك فإن تخلج بمعنى تحرك حديوه كل طاقه ايدخل بمعنى فانت خلج ايدخل ايدخل هذا الضوء في نفسك النفط هذا شيء وشيء فادحوا اسكاتك تعنيوا اكل اللحم السيدي وقال هيلب كذا وهو حالان هاي مركز حديث كلي وحولت جيدا مركز حوية بقصة كولت جيدا وحوية حديث كالرواية عبدالرزاق وصورها بحوة هيا عايش ويديه هيلب عن لحم السيد للمحرمي رقم محرم شاه هرب كوغا ماوري كرااب ويدي ورواي وصوصاري انا عايش ويدي اروا ويدي ليا فرخاصا كتدي وما هي أيام القلاله وما المر خاصو خويان يدير اي طوب بالليل اي سماحاك في نفسه فدعه وحي ما صار وحكومه خصو كوي ماده شكيا iskaga tag daama yaribuka ila ma yaribuka marka waxa weeyaan xilib isagu xwei diisiguu tiligo ad weeydi akhu isaga darti loo soo ugaadiyay ini murweeydi ku isagu ugaarsadeena muura weeydi waa ku tidi maalmahan waaba toban habeen oo bisha dilxijaahi waan ka habeenay xadka la joogo la wixii aad ka shaki ide iskaba daabaytid xaalmarro taaso mise soo iskaba daabaytid oniyagaas toona ku dhicinaysay oo waxba waxaan kaan waxba oniyagaas toona ka tarmiisa furaaqi qadho dhala فهيصنعوا لا صمينا يلا هو يسقط ذلك السيد وقع لا يسقطه فيأكل منه كعليه والحاله يسقط يعلم أغيه أنه من أجله السيد يسقط نصه أغيه فإن عليه تشري صاحا جزاء ذلك جزاء ذلك السيد وقع لا يسقط أبال قد كذا كله إذا كانت اوه الشيبه لسوده أغيه يسقط نصه أغيه يسنوه أغيه يسقط نصه أغيه يسقط نصه أغيه نحن نقوله فيديئه inob iyo weshi marka ugaaqaa aha ومعذور ويا هادو اوغايو الىو با كواران وانا سيام ايادنا ولا دافيا ووسوينا ماليكو ماريبو وحال ويديه عن الرجل نيمال ويديه او يقر ولود جلميو الى اكل الميتة ميتة الضختي انوخنو وحال ويسونا محرمين ومحرميه اي سيدو سيد فياكلو معليا نيكا واسكران ضخت شي يحل ضق مع نابو جاراي تاجلود جري marka intu ogaarsado ogaar mucli kala wa muharmina لم يأكل ميتة مثل الضغط ويسعني مينو أغار أغار صلاة ويسعون الضغط ويسعونها مرخي هذا فقالوا يحريب ليأكل ميتة مثل الضغط ويسعونها وهي وذلك أرغاسوا حقي عم الله تبارك وتعالى وكل شيء إياه وذلك أرغاسوا حقي عم الله إلهي تبارك وتعالى لم يرخص أمو نفس حين للمحرم يقفك ومحرمك في أكل السيدي أغار عريتان كذا ولا في أخبي قارتان كذا في حال خاربنا الله ومع الأحوالي حالضها كميدا حموما بقى اللي قد يديه ولا تقتل السيدة وأن تبحروا مليلي هو أنه قاعد وهاللين حرم حجق ومرقى وقد أرخصوا فصحي في الميتة ما على حال ضرورة حال الداس ضرورة ولا فصحي وإلهي سبحانه وتعالى وحوظ فمن وغير باغ ولا عادي فلا يثمع عليه إلا مطر ظلتم إليه ييو. مالكه تم ادامه حاربنا فصحي تم حاربنا على فصحي تم حاربنا على فصحي بوقت يريبا تاقن السلاة والبوقت يده لتو كده هذا يصبح عمتنوا بلي اما لكن سوءا لقوبا بنا ينبقى لقوبا عقلوا وصحي بلي وحي لمتا هاي وحي لمتا هاي وحي لمتا هاي شئ لها شيء ايه وايه اللهم استعاموا علي تولانا. موحي لا كادي مساءل ذاتي و�إن قفكي قادر أنفسه كبه حيسى عاد هو النظام السائف وحدا عن مركز القفكي بعيدها قادر نفسه كبه حيسى في عاد، مركاز ما دائما قادر أنفسه كبه حيسى ومركز وحدا عن مركز القفكي مركزو حويا مو مركز محوولات بطبا ميشيها وها جاء نفسه يكب حيسان محوولاتها نضطو عري ويساوي حنيها مرخص بغتك أيها ما يأكل بكيبوا عليا حق بني عالم حنيس توجي لكن بغتها دلوية حق بني عالم يشوي كيف حق بني حق بني عالمك معناها قادره كنتوني في القوضة قادره كنتوني في القوضة السيد رحمة الصميح كذبنا أمك لمقفك وهي وحيدة يمقى الاقترار لا يبل حق الغير تاسوا بابشي قواعده مرقيده صور بدون تعديل هينا الا اضطرار لا يبطل حق الغير قد شيء قالوا ديب جريو اسك حقيسك دقا و سدارس وين من مقوضه هذو لسه السناره وكلو غدباتيس يغو باهني هينا باهين ابو كوك انه غتوقوا رتابن قلتي صرا كالي هوكم بو قال ما مركم السلاله الساسده ها مرقه اا شنو غدوه الحنبل اللي, تن... اللي كان في او خيرو قفقه ما لو يا بختي بختو عنا يا بويري سدا يا قمر مرخه حصلت المراقبه سفيان الفوري بالمراقبه امام مالك وينو هناجا الشافعي لا انت اساس يقبان امام الشافعي يا اصحاب ابراهيم الغاوي ابن من منذ لا توحي قبان ها فلا لو سيا سعود كل خلاف كائن تصحوا غانسه قال ما لو وحور الله وتعالى واما من قتل واما ما قتل المحرم قتله محرم سو حي ودلو وذبح وذرعه ومن السيد وما بكم فلا يحل أكل ولو كان كيسو حلاله ما هو اللي حلال ينقف حلاله ولا المحرم يضل محرمه طونه لانه ليس بجكي من الجورع ما كان خطا نهي جف أو عمدا ما كسبه هيء فاقله ولو كان لا يحل حلال ما وقد سمعت ذلك وكان كمغلم غير واحد قالني والذي كيقتل كي السيد وغاد الدليه ثم ياكله عنجه اما ما عليه دسي سوا حفاره واحده كفركليه مثل من قتله خفت الدليه الاخر مرخص وما ولم ياكل منه كلي مرحبا في المساله بن علي ومالك رحمهم الله تعالى والدقوا كما دين شيغيو مركه انه كتابك انتوا اخري له حضر كيما ومالك مرخص شيغوا وحاو كود ان ذات هي كيفية الاستمرار كنات فانتها مهمة جدا ويقول الله هذا المركب نلقي محرم فأحا ايات دليل اغارب في لي اما اغارب ببقى وضعي السقه وكي حرامه وقرانه قفك كحراشة ينحرم حجب قليل كورا لسقه كان حرام حرام وكي حرام بفليه لفتيسة وكي حرام بفليه صوفك محوش يا ايه برقات وكي حرامه وفي دي وخدم وح... لجود عين ما هي و ضغتي ضغتي و يا و و اغير للدليل حلال و ياهي حاله بالله سبحانه وتعالى السده حقب السده ابو حنيفه و قول امام الشافعي احد قوله ليس قومه كميده اي كميده ملخاس قول كن اوت ابو قف يدلم ويانا كما يسكوا عن الكرار مالك كان خطاً او عمداً وصواوياً وإلهي وحيد ولا تقتل السيدة وانتوا بحروم بالعيد لكن قتل لي لماذا يقول نسيان إليها عمد إليها وحروا إليها لماذا قتل مبتدها من الدلاب إليها من حائدة إليها لماذا يقول سوماها العيدة السولية لهذه الوينية وحركة صورية فرقة تركوا الاستفسار في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال واكس ناس ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قرآن كنت لا قهد لنبليد لكن مسيانا لا مشي عمد لنبشي لا بد يسود لي يا مرقا قال <الإمام> الحافظ من حجر العسقلاني في الحباري هو صنق لي إمن البطال قول كيسه البطال بأوحي أئم اتفق أئمة الفتوى أي ماذا فتوى هو فقيم أهل الحجاز والعراق الحجاز العراق يجب يغيرهم وحسوها فقيم وفكم مخرم كهضوء وغاردلو أم عمدها ودلو أم خطي يقفها ودلي وعليه الجزاو وقرأ وخالف في ذلك ذا اضراغلي يا تغرينا لا تكوني يا ابو الصلي مندر او شافعيه كامله و حين خطا تم الابلهيت ولف فيك متعمدا بيدريش ليا تعميك مرخه مفهومك اللغه اس فهم يا و خويا هي انه مرخه و حين خطا انه صولب عن امام احمد ويان وياه أعطيكم أسألة لك أسألة خلاف أسألة لك خلافه جدا أعطي المالك المحوري وقص بأطوان مغلب القداري كارنكاس من غير واحد هل يكفر ربنا هو الذي يقتل السيدة وقال أدي له ثم يأكله عنية إنما عليه كفارة وكفارة واحدة وكالية وقد أدريتان فيه عنية لك لما كفار وما كان لقنا يأكله ويا وما الله فهمه mislaman goofo mislaman goofum bulu mid ya qatalo hudiley walum ya kulmin waxba ka culin oo culimidi ya qofkiintu dileen waxba ka culin ka culnay markaas ertoo daa'iray ya kaintu dilee culin isku ka faaru ma lahay qadiyaas askoola balay nuska socno hada baabu amr مرخه المساله له معناه الحكي هذه موحي حرام وكتحي قفكه محرم كان قاد حرمك مثل قفكه خلاصه محرمك لمده بواكه حرام بسمينه كمحرم وكذبه كا. حرام بتاعت اسكانيه مثل لما بدي وحوي سدوا ان صودوا ربض بواكه حرام واصفه ما كدل خلاص هي كمحرم تاع هي كمرحله جد انت حرام المغدره المغني رحمه الله تعالى نسك إجماعة المام يبنك تفسي على المغني صلى الله عليه وسلم جلد كشمال سبحانه بقول لي يا تضبات انه يساقال صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى وعلي. سيد, سيد المرقة سبحانه حرام على الحلال والمحظمي وكا ويهاي مرقة دي حضر كلمة قال ان هذا البلد حرمه الله محمد الحديث والله السلام ولا ينفر سليدها وكذا لمعاهرنا يا حديثنا ومتصفنا عليه و حين يراه قد يوقع حرمك لديله ولا مقبل بها الا لبشئ مويان هي يجير حتى دسم يراه يالا مقبل بها ها تجربت شيء و حيوان دي حيوان مغربهم يجير توغامه وغاد ما هي جل بشل الهلكي و امرك هي حيوان حرام جسمول ويان و يالهم صلي على تولهم ايو سيد البحري وغاد مرخا سحا ويان بدا اللهم صلي عليه خلقنا وك حرمك و سيده سرقاس ولذلك شاعر وكيري قتلوا ابن عفان الخليفه محرمه فدعا فلم ارى مثله مخذولا يا له واحد عظيم اسمعوا ابن عفان رضي الله عنه وارضاه بالذي يسقوا محرم ما بلاش حويا ان قشعرقه قد لو و خوي دي قتلوا ابن عفان بالدليم محر الخليفه محرمه فدعا وقال قال مالك كل شيء شيء كاستا او سيده لا سوغار فد في الحرم الحرم قد حديثه او ارسل عليه كلب اين لو دري في الحرم الحرم قد حديثه ففوت الى الذي لذلك السيد غاطا يده الحل منانك لو ديداي فانه لا يحل أكله انه كان في سحلام ماءه وعلى من قصد شيء وحا فعلى ذلك الساسبي جزاء السيد بغاطه قلت وها ويان غدي تامكدي فعمل الذي فيرسل كلبه ايقيس صدريه على السيد اوغاد كوبدليه في الحلي بنانك حرم حيث بنانك او بخصو فيطلبه الرغادنيه حتى يسيد هو في الحرمي معناه هو كصدره فيرسو بنانك ايقيا عاسه يني حرم ليس فبخصق ويساليريا لي صمها دايغي اوغادي صمى سي سي اسكو ريريا في مره واحد لي أسمعوا <تكلم> لي فأما الذي يرسل كلبه أي جيس على السيد وقال الدشاة في الحل بنانك فيطلبه الرغاية دينية حتى يسيده إلا وقال في الحرم وحرمها الحديثة فإنه لا يكل علم ما يوليس عليه في ذلك الجزاء لكن واحد أما القيسان قالوا ما لك إلا أن يكون رسله عليه إلا أن يكون يهم يرسله في قدر عليه دشيثة وهو قريب من الحرم حرم قيسه أوله ألباك كله فإنه رسله الدشاة قريبا من من الحرم حرم قف عليه جزاؤه waxa lagu leeyahay furqasaba lugtiisa lagu leeyahay ha oo huleeyay marqas maxaa hore mar tii xalaba ma samayn doono sheegayaa oo qofka haddu aygi si هو مشو صوليه هي لكن مالك رحم الله تعالى قريب مقدارها حرك يستحق دواسها لكن هو قدر ينسلخ خاصه حقوقه لافتاتيه بس هي لافتاتيه هو صغيره مرخصه سوايا انه ايه وهاي باركود انه مرخص سوايا حرك وشي مرخص إسلامة حدوء حتيسة حدوء ديسة أفكيدة ayaa laga وغضابيه هين مالكيه المركة قرخونة وحيدة هينما ما عدمين وكدوغي عرفيه اللوء اللي وارغاجيه مركة القربيه يدواشا عرفيه اللوء اللوء الى مركة يدعا قابل حكم في السيد سيد وغاد حكم كيه نكبابيهي قال مالي وحوري معنى حكم كيهده سيلا يحكوم إياه وكارة الخديشة سيلا يحكوم إياه ما حصل بحامن إيساء قال الله تورك وتعلي الله وحور يا أيها الذين عمروا لا تقتلوا سيدة وأنتم حرم يا أيها الذين عمروا لا تقتلوا سيدة وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدة قال لي بحيدا يشاريون تريد خطأ وقريب ملي وإمام الشافعي من المنذر يعني قريبا من المنذرية الذاهرية ايو رقاسي وحيدا يشاريون يوم در وش شافش يما ما شافش يما يا نقولتني المهم نديريو وحا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذو عدل منكم هادي من بالغ الكعبه إلهي سبحانه وتعالى وفيرش ها يا ايها الذين امنوا قولوا اله النبي رقميه لا تقتلوا السيدة وعبدا حد لنا والحال انتم الذين كنا حروم حر حجر قتصين ومن قتلهم قف كدره او من قتلوه كيف كميدا متعمدا كسمه ودره فجزاؤه عليه دشيس وحاج جزاء قضيتان ومثل ما شيء او كره قتل ودله او من نعمه من اوليده كميدا حي ودله وخلميده ونموليده كميدا مرقس ها بذو مثل ما قال صلى الله عليه وسلم يحكم وحكمه يبي ارجاس ذو عدل لوننه عادلين وعداله صاحبه ومن تذكي اذا كمذا حدين حديد مرخص حويا غول الغبا وحدين وحا له نسبيه مسدريا عاد يواحد يضلونس فيه مس ماهم بالغنسيو يهدي وحا حديه بحم هذه يهدي بحمرقا بلغ الكعبة كعبة مرقة سبحانه وليان وقارثين أي مرقة اللهم السلام عليكم هذه المرقة الكعبة او كفارة أو كفارة المسكين المسكين مرقة قوضة أنه يكون كفارة جدا المسكين قوضة أنه يكون كفارة جدا في المرقة آياد وحيد سلمان آياد يحكم به ذوى عدل منكم وطعنا مينيه أو عدل, او عدل ذلك الصيامة اما انت هو حق قدمه او مركز حاويان او عدل ذلك الصيامة ليذوق سور النبي وبال عمره امر تيساء عقاب تيساء سور النبي انت هو الوقت ناحية اللهم استعاوه عليه تغلان ايضا نحن تلمان هنا خوارس مركي عليم قالب كبه حين اهد يحجي سيبه كبه حين او احد عظيم قادرن عباص واجله دوداي اوتغي قادرن ان كساو نقضوا خوارني ودي علي قالد بايكوب دحين وحكومه والمحار كجا لي سياسه عليود كون هيساتيو ويرهن الحكم هي الا حكم كالهه مع معتلى istunar hogbo murxas uso saarayo rag dubi ma kala xukuma wadalalkii sadlu muawiya fitnada ee ahmad tayyib weey ragbo saasaa daysnaa raggu xukunki u dhiibay laba wuxuu yimid yiraahil sirri ali muawiya dumarka la socda حضي اين النواب المعنيين المحاولات دغنا بيننا مرق سقا قال دي سقا قال علمر حد shid murxawu xukunyirii kitabkiya sunnada baadaan sadexda ka keeno dariigeeda halka orhama ha tiyo ku dhaqan wuxuuri laa quraa ma qashay kineeyu wahawo ya wuxu sulmaali qaba ta haramka markii laga hadlaye xayawaanka aya ilaahi wuxuriu xukuumee dawaad adl ولومن مركاس اي حكومه لامن او لابا قسم مركا لو ساراي او حق اي حكومه والموحه الشرف بلمو حيوانكاس اذا مسلمين تدي غودا او لبدنا دي متاس اصل ابويد محديده ما انت مسلمين تدي غودا ان لامن تلادو لغو بدباديه ير حق تلادودي لغو مرخص حوي ديليا وقال بابا يا حيوان بابا مرخص حويان عقله وصار دوك مرخي لو لد ما فيسو مرخي من اهلها وحكما من اهله حال المرخص يريد الاصلاح يوفق الله بينهما شوط حق لنا اودي كسودد ننگ حجي سنه اودي كدرا ورمفرد المرأه با اشرف ام دم المسلمين برجوادا سردي جيده هي بوفق جيده تل... تل... على مسلمين سدي جوده مسلمين سدي جوده حديه هدا باياده مرتاار هي ليمادكيدي لغو ايلاليه لبن او حكومين معناته مسلمين سدي جوده محركت تلن ان لغو ايلاليه ما خديده ورمايلي كبخد انت حسبين hawada gaabxay jiraan shabeedaas iyo na dhaaftayoo salaabad biirad leedeen oo soo yimid muhaayim bananaa qaliimadooda iyo waxoogidiima bananaano aleeri waxa la socota aisha ummu حطان واو هو يلي يتلالين و هو يلي بلقى فانا يسين بوئي سيناء الكهو قراطي و اعمل سيناء تمسط لحالة اللي يسين بوئيغي نحن نبقى للمناصر و نحن نبقى الشيء يعني و قرأي خوالد ما مقاله لكسه و قرأي و أورمية الصومالية بلاية وجدة و هو حالة وجدة وايه و لبقى تنحافرها مقرأي يكون يا اش كان خروخه ما صار سامر ها تنصد حدينا الأمير من نفسي سأكون صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مركض لقرية هشيس كوحي يري محمد وحويا هذا ما قضى أو ما صالح به محمد عبد الله محمد عبد الطالع عبد الله ورسوله رسول الله ونبي قرية هشيس كوحي يري حرفي رسول كمان تيهتاقا أو أحيسكي إذا وحي مسلمين تيهوا وحيسوا علمه خلافة المادام وحيئينه اسمه مسلمين تي أمير كم مقضى محاد ديده رسول كملكو هي رسول الله من أحيسكي اسمه أحيسكي مانتهده أمير ومؤمنين كوكرو محاد ديده يبنوا وكاست لو كانت ديدين قد يدي قرره يسول الدبي وكانت ديدين حضر الرسول حضر الرسول اللي تنفقدرين لما قتل لك ولمان قتل لك داشوا اكتوبر يا محمد عبد الله ما عليه كابه وان قربينا الرحمن الرحيم بقولك الرحمن الرحيم باشي صنم قربنا بسمك اللهم كن يقظ في المرقه ما حد يدي بلايه بي والله بييت صنم كبير والله وانا والنه صنه وان وقت العيب موته بس دا نسى صوروا بحبوا لي الحاكم قال ما له الذي يسيد السيد والسيد اوغار صنية وهو حلالي سو حلاله ثم يقتله الدليه وهو محرم صوم محرمه بمنزله الذي كيم بلا مليح يبتع سو ينسنيا وهو محرم صوم محرمه ثم يقتله الدليه قدنه الله اله وديدي امرت له ذل كي سو وديني فعليه شيء سو حاه جزاؤه غليتام كي سو امر خاص في الرساله وحكاه طيه خفه يسو حلاله وغار سو ogaad wuxu dilaysaa muhrima oo ka noqaaasi xulameed yahay qof marqa muhrima ha oo soo iirsaday oogaad isaga oo muhrima kadibna dilaya waa xaram marqa اه طيب والامر امره عندنا اجت سيده انما نصاب السيده انما نصاب السيده وغاضه قصفه هو المحرم الصور المحرمه عليه عليه حكم عليه دشيسا وايحي قال يحيى حكمه ولو حكم عليه دشيسا مستقب بالجزائر يبغي حكمه عليه في الجزائر وكا سلسر الله من انتهى ماذا ايضا نصر خبرك وضباري لكن وهو محرم مستوى ومحرم حكم عليه بالجزاء لغ حكمية وكا قاله يحيى وحوري قاله مالك وحوري أحسن ما الشيك هو نزوان صميطان مغليف الذي يقتل الدليا السيدة وقال الدليا فيحكم, فيحكم عليه لغ حكمية في الحديثة أن يقوم وان لقيم أيو. السيد السيدة وقال وان الذين يبقى أصابه كبعه فينظر الله فيه كم ثمنوا العكلي سوائمسة من الطعام الغاشم لقد قلوا بدلوا فيضعين مرخى كل مسكين المسيح كسب مده مهلبت أو يصومه ما كان كل مده مده كسب ماشي سيوم المالي وينظر الله كم عدة المساكينة مساكين ستروا لواعمسة فإن كانوا عشر طمناديهم صاموا وصوموا إلى عشرة أيام طوام الموت وإن كانوا يديهم عشرين مسكين للباطن مسكين صاموا وصوموا إلى عشرين يوم للباطن الموت أددهم في الضوء كانوا كانوا هباها هذا ستروح كبلا من ستين مسكين اللي احنا مسكيني هذا القرآن قال وعدل ذلك سيامة معنى واحد القيمي هذا الشيء وحويا ايال القيمينا يلعج سيدة ايال النوم cidar ku daajta ina la yim balqa yaab ruuba ma la yibaalana maya ruuba goof sideli ruuba wax la mid ah ayaa la qiimeeniga neefluu maas kullo dhaalla aqsiisa ayaa la fiirayaa inta ay tahay lacag taas ay raashin loo bedelaya raashin ka miskin ka tusu mudalasiin ya inta mud ee raashinkaas uu noqdo قال علي وحير سمعت وان مغلا انه يحكم ولو حكمي على من قتل السيد دوغاد ديله في الحرم حرم فحديثه وحلاله وحلاله مثل ما شيء اكله يحكم له حكمه يبيس على قف محرمه قفته محرمك فكيسه هو حلال حرمه حديثه او غاده يا قفته محرمك وحي له حكمي الذي كان سيقتل السيد دوغاد في الحرم حرم فحديثه وهو محرم مستغ او محرمه وايه ايمام امر اسمه اسكو فسومسلن ما دور... أي ما دور... ما اتفاق ما يقتل المحرم قفكه محرم توحد قف لي بابو بيد دواب لوحارون كسوده كميده وايه واحد يحيى عن مالك الناس في مولى عمر عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي لي 50 شعل من الدواب وحارون كسوده كميده ليس صعب محرم ان محرم كادوشي سماها في قتل ذلك في قتل الغرابو تكها. الغرابو تكها من ذلك كاع جراح واحدا بيدوشي سماها الغباب سكه الغباب سكه مرخاص واي هي سكومرخصه مع عيله يا من ليله ليله عق عق الليل من ليله هيو غراب مرخاص حوايان زريخ من ليله سوف نعيب أورق من الإدهي أعصم إيو أكحل إيو وحاصم ملي وايحي جزاغ إيو وحيالها سليها الغلاب التكهام يولد الحدقة يولد له يقانون أما الفترة يولد أما الفترة أما فرقويسة ما حكذا محل إدها لا قلنا نجاح يولبا إدها نفترة وإدها مطلوب كين يكون فرقويسة وإدها ما حكذا يا عملا دفف دفف هذا هذا يا فالقيه فالقيه اساسيه هذا صدر سنه هذا راسه وعلمه بصوفه مره دواء شمقه يوليو واي يوليو اي بارب حي يوليو اي فرغيسيو وتامر الله عليه كلنا يا انا مرخى ولا يا مرخى والعقربيه على اعلان لها حنقر الله بالكليداو على اعلان لها, لها. ما حنقر الله بس يعلان دي وايه اغرب الاكين امه عقرب وحوى واحد واسمه اسمه اه نذاك ام علي الدمجيله ام علي وحله يرا متقنه وا اسمه ع... وعلمه وحيث السنيسه جنبي مرق متقنه وحياله على راله لقلقه... هذان لبيه تدغوه هي السنيسه مرخه نذاك ام علي للعقربي وهكذا صعاله للفعلبي ومثله البرغه للمبرغة كذا فجار وعرم للفجره انما الوقت شوري صحيح وكان صحن والفاره يديلك dir qaswana wax ilaahay kun tuufiinaa ugu waray kutubtiina ugu waray kutubtiina ugu waray kutubtiina ugu waray kutubtiina ugu لكن كتمها هاي واخذين له وشعصلهم واخذتوته نروح على قرضيه اكل منه قلنا قلنا كمان سنه فاتت وما كمان والقرونه ما علم كاننا <تصفيق> <تصفيق> ما علم كتمنا علمي سيث قال فاسق يحيى عننا والفرطيه ديالكه الا ورثو شقو شيغنا وينا لاصعروه وايه والكلب العقوديه ايضا عنكه و ايد بل الى كل بحث وما هايم اديكه لبكنا كلب الى اي ملخص انسى عن اي ذنكه ملخص ضرب الشمطس والدليا ضرب الشمطن اون با او كيدنت مست وخص سوضك كخد غداي خوله ديال ماما وحك سوضك كخد ودب قرن خوله سلاسوا سلا رغاء الجحاء وحيلا مع نوضا اكتبوا نوية اشياء وحدثني عن, عن عبد الله بن الدين النار عن عبد الله بن الدين النار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحوري خمسمية الدواب من قتله النقوف قد لو هو محروم سوى محرم خلاجنا عليه دم دشي سما العغرب والفارة, والغر... والفارة والغراب والحدة والكلب العقل والبخاري المصلم حديث سوساري أحدثني عن مالك أليش ابن عروة عن أبيها نعروة صلى الله عليه وسلم قال وحوري خمس مرسلوا حديث سماد عروة بن سبيت النبي قمها ليلي وتابعي لكن حديثي مرغب ما رفع تابعه وقيل خبيرهم لكن ذاك المستقيله طلعا سورزره <تصفيق> طيب لا جمهور خاص مع مسلم من النساء با متصل اشرا سعودي من طريق حماد بن زيد يقصوريين ومسلم من علي النساء من طريق حماد بن زيد او مسلم من طريق الممير خلافهما على الشام عن ابي عن عائشة مخارنا من طريق الزوريه عن عروه عن عائشه الخوي سعوديين هذا وحده خمس فواسق خمس شريف فواسق وفاسقي يقتلوا ولو دليل في الحرم حرم كايو وفي الحرم حرم قالوا يبنان غباء بالفأرة والعغرب والغراب والحدأة والكلب العقور وحدثني عن مارك عبد الشابي الزوري يا معمر وخطاة ومره وعمري بقتل حياتي أبي السويكين لله أيه <تصفيق> الحرم حرم كد حديثا وآيه الله مستعى وعليه تخلان قال مارك وحوري في الكلب العقور أي قد عمك الذي كاص وعمر الله عمري بقتلي في الحرم حرم كد حدله إن كل ما شئنا منتويا عقر الناس ضدك بغنقوا يقعونه وعدى عليهم كحب قده واخافهم نفسية مثل الأسد الذي بقى حقره هذا اللي بقى حماله شيء حقم نياب ويقوم بقياس هذا ويقوم بجامع الأكل ويقوم بقياس ويقوم بقياس اللي بقى حقره والنمر يقوم بقياس سوال كلب الستيس ولد الدليا ما حد قد بياي والفهدي حرمه عتكه اسمو ولد الدليا والذئبي جيقه اسمو ولد الدليا فوالكلب العقور طمان سوى كلب عقور وياه سوى لي يجي ذي بالاصيص ولب يجي يدي لمانه ولا له قلقا لب يدي بوا وما مات انا وحيالي من اسبوع ورابع اشكمل لا يعدو ان حد قددي واما ان ما الذين سان كوغازن مثل الضبع ورابطه قله رابطه طمعنا وايه والصلميه دعوا وكله واللي في رك بشوا وكله وما اشباهن وحشبها سؤال اليذاه لو لم بسؤال يسقيرا باكذا سؤال مثل في 20 مالغو يهدى اللهم صل عليه وسلم ورغابه متوحله وسينه هروشه يعني واصله امام الشافعي امام احمد ابو الثور اي طبعا واصله قماوي امام الشافعي امام احمد ابو الثور اي طبعا اما ولما ابو حنيفه واحرام القضاء يسعيد الصيفي الثوري حرام اي طبعا امام مالك ابن الخراهي اذا اسقوا وواحد ما شربني من, من السبعي وراو ياك مبدا ولا يقتل فلا يقتلوهن المحرم قسطوا محرم كمد لي يقتلوها في ادودهم ففصدوه وفيد يبد حنا يا وغديا وفيدوايت ودناهم ليه بصوا خبرته لها ده ويهي الله والسلام عليه غلام وما ما ضرق وحيبي يا قطشه وما قالوش براها كميدا هنا المحرم قسطوا محرم لا يقتلون مد لي كل ما صمم النبي نبقوا مع عايمو يا ندلكيس القراب والحد اتو يقول ذا ايو توكا ايو النبي صلى الله عليه وسلم قعابي و حينو مغعابي ما يا مركا انا والله اطلاقا وحرجم عليكم السيد المرحوم باليدي دا و حين مرخه وين قتل هدو دين المحرم قفص المحرم كل شيء يسمي يطير الشراك من سواهم على ما توكا يولد كسو هاري فداه وفديه ابن هيا دا ما يجوس وحو بنامو يا المحرم قفص المحرم ما يفعلهم سميو وحدث اليحيى عن مالك ايحيى أي بن سعيد عن محمد الله بن عمر بن حفص ليه يا عبد الله بن عمر بن حفص ايوه ليه يا المدري يا يحيى بن سعيد الانصاري مري يا نصخه بالخبر ان محمد بن ابراهيم بن حارث التيمي على ربيعه بن عبد الله من بل هو غير انه راوح ارخي عمر بن خطاب الله عنه ويقرغد بعيرا او رشلنتك يقول الله يسقو اسماي او رشلنتك يقول الله في يدين يقينين... البوابه تخلينا انا البوابه كنحتود يا شلنت بس الصقيه ماشي الصقيه وهو محرم في صوره محرمه ها اقال لهودي سوما لكن اور كاغا واكقدرن كتا امر كان سوايا شلنت واخيا وان شنو انت سوالي لهوي قم انا بسامح الا حرام يلا قل لي الا الدلويه نقوصح ما فينا يا في كاسه اللهم سيده اللدرو انا اللهم صل على سيدنا ورغتنا صوره وحده ما ملي عمر وخطاب عمر وخطابه عبد الله بن عمر ا ابو حنيفه سيده اي قوام مرقس ومرقس قفص اولتي سشينتي قفنه قال ما لي غو خييل وايه شلنت قفنه متقن محله و موته صمالي دونفو قال ما لي غو خييل وانا اني غن اكرره وانت راهي السنه يا اكراهي ما لي شراهيه قال يقول مالك سوق حوارقه ورقه قال شراهيه هي ورقه وحدثني عن مالك عن علقمه بن ابي علقمه عن امي هويدي مرجان الهويدي قال الله وحاتي سبنت عايشه طمغلي زوج النبي النبي حاسك شاي صلى الله عليه وسلم زوجنا من رجح حسس اصلا تساله تسالي يضل ويدينيو قال محمد قفكم وحق حق حقنيا ويجي جسد وجركيسا قال محمد قفكم وحرنكا اي حكمه حقنيا فقال وحاتي مع فليحقق حق قضو وليشد ولياتنا حقا كي يفريز ما قنيا ان خوغه هو حبض ولو الرب ماتش يا داي الله ما قعد عملها دي الله يحرمها دي دايه وانا ما فعلته ولم اجد انا الا رجلي اللي لم يده لا حققت وانو قال لها لو قال قول قالها بيت ما راه هيك مرخو قف والسيد مو حقايق وخلق يا با يجري ودلو سمح الا ديشان لا دي قسيده قوه جميله بدي لك هالتمرغاس يا مارخ انزلني ما رخا كجلتو ان شاء الله غيابا اما مارخ سوغه هو قريسد ان اتمها اي واخ كميد اي عديها سوور قaan وسوغيسا لا غيابا ديبل مارخ انت سوغلي وحدتني عن مالك عن ايوب بن موسى ايوب بن موسى بن عمر بن السعيد بن عاص بن السعيد بن عاص بن اميه ابو موسى المدشبلينا ونرواتي حينك يافضت الصناع هاي كودي يعني ويحونا إن الله قول يا صدني الله عنها عليه اللهم ستعى وعليه تغلا وإيها اللهم يقال أيوب من موسى بن عمر بن سعيد بن العاص بن عمية الموسى المكي وإيها اللهم ستعى وقال يا صدني الله عنها وقال لي خلاف الكرد وشديثهم ونعبد الله عنه عمر نظروا في في المراءة وإيها المرأة يدوا oo isku arkayo li shakwi ama sho oo kaan ahayd bi ayneen isku soo meed ana xumo in isku cidro iska eegay oo wuu muhrimaysan oo muhrima muudun masalada mu keelaya wuxuu keenaya markaas ilay bannaan tahay markaas xuskumarka suhowiye jirkiisa xaalada ihraamigi beerka kamiday inuu وخسكو ايغيا انو حدو وحك جلان يلسه سواره ملقا <تصفيق> وا يا الله والسلام عليكم لابغى انا شمال رويدا صور عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس اللي هو ريال اباسه بالمراه المحرمي لكن ضروع ضروع عن مالك رايه قوايسه صراحه بروي العام بروي لكن اسمه يعني ايش رايه صراحه حدثني عمر مالك ما شاء عبد الله بن عمر كان راح يقراو اي ينزع على المحرم وقفك محرمك انا المحرم وقفك محرمك حلمه حلمه وحليدها ايه بصراحه روح حزق غلافه مقفاه وويما مساخيره بشغلافه لو انا سحوجي حلماده وسيده وهي اغراضها واشني عن بعيده اوركيس غراضه داوى على وزن غراب وهي قال مالك وحولي احب ماشي وذلك كان انا احب ماشي حلوك كلو كالحال بان يويان او سمعت المقلي الى في ذلك القصر معناه حنجعلها انه روح رشني رشني يحط انه كن ما جعلها نؤسس ويوحدة عمارك عم عن محمد عبد الله بن عبد المريم محمد عبد الله بن عبد المريم المدني الخزاعي حيلا هان حيلا مسعيدة القطماء مرفو التسكين يللم يقوم ببعثه وحد بعتانك وصوله أبو حاتم الرغاز بنوحور وأشيق مدني صالح الحديث وأشيق رمي دينوه حديث في سويسك ونالك سيهاي المحبان في ثقات وكذلك وحبوشها يغي الإمام محجر عسقلان كتاب في صلوية قانا التعديل المنفعة في التعديل, التعديل المنفع كأولا ما يصبح هذا صدح بقوله عن رناي نحن ليه سيدين طلق سعونه طلق سعونه أنه سأله ودي سعين مصيب ودي عن ظفر له عن ظفر عدي والله يسأل صناته وانكسر جغطي عدي له هاي جغطي محاسم إياه ومحرمه السلام ومحرمه معناه ويد جغطي وإلنا ملأ مقعين أي ويسير للألاطة مالخبا يسقوا إياه كوضاء فقال سعين الحوري نعم اسققوا خرباش اسك غوي واهي هلهم صعاب عليه تغلن بينتي يسبر كلامك دروبات هي دروبات صحيه در ولا عنجه تاع مرقص حديه القروبات صحيه جدها خاصو اه يا اني دروبات صحيه وحا واقي يسوي اسا غويتها سين خاص بواهي حديه حدي اي حضينا رخص كو هينه يادنا و گينيهو خلوگماني ارسانا اختلافه في مصر الى الله وعلى بلدي وسويله مالك بالا ويدي عرق في اذنه تكتب لي دا واحد عمرك تعديل في الايام وگيت بيدحان مروشي سو ويهم الرخ لا يطيب لا المحرم كان على الذي كان صلى الله عليه وسلم يطيب العابرين وهو محرم سواء محرمه فقال وحري للعرب ذلك باسه ان كانوا وحده ولو جعله في فيه اسكي سبحته يلحط حتى اسكوا دغاي بسكوا شبدها اسكوا حتى كعببه ان دموا رخو يدي الله والصلاه والسلام عليه ما هو جائز بك ما عبد سوى الجن لا استعماله marqas waxaa weeyaan ama marqala fi sadh waqeysoona waxay idaan inuu jirku isticmaalo wakiduna anow xubka soo muuqan in sidii dhagtu iskashubay iyo inuu sanqayska iskashubay inuu quluuq qodiyo waxayna u cusboonaysay laba inuu jiska ku shiisan qorsoonayay haddii wax ma hayo lahayd dhahir khas walaa macna taasi laha oo safciyada oo ku xarilna sadh waxay هو ذو فريسه الغربويه ناس لكن ترمينه مرحله انه مرحله دش مدرسه ما على بعض ثلاثه اشياء مرحله اللهم صلوا عليه تمام اين سؤالنا ما مالق وحوري ولا باس النبات الصناعي يبق اي يبط المحرم اخراجه ويانفد منه اين يبطئ ويجحه اين يبطئ لفظ يوفر انه يجحه يشق يرنجحه المحرم وقف كم أن محرم تش يرنجحه في هذا اين يبطئ يرجع المحرم وقف محرميه خراجه بمعنى وحويا خراشسه خراشته في الدارب تقني شندورت تقني قصكرن تصا المحادثه كما في الدارب كداهين والله حطفت صبحين وفجين كره راس <تصفيق> ويقطع هو جوه قرقوخيته اذا احتاج الى ذلك انا خاوف لحظه وابو الحجي عمي حج عنه والله اعلم اوكي